one ألا أدلكم على ما لو أخذتم به صدقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم وصدقتم من هم بين فهرينيكم يا نهر أبيض الصفقة المهولة يا جماعة شوف أنه بعد يتصابق لهم لكم حاجة اللي فاتم ما يعرفوش يحصلوكم واللي جايين ما يعرفوش يسبقوكم واللي منكو بالوقتي من الأغنية ما يقدروش يحصلوك فقالوا ما هو يا رسول الله قال تسبحون الله تبرك كل صداء ثلاثا وثلاثين تقول سبحان الله بعد كل صداء 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 بعد كل صداء يا أخوانا ده أول حدث صفقة المهولة احنا غفرين عنها سير ان بعد كل صداء لما تقول كل واحدة من كل 33 كماله ده لللي فاتوا حصلوك ولا اللي بعد كده يقولوا حفروك ولا الاغنياء اللي في نفس الزمنك حصلوك واذا كان فيك ربنا بيرفع الرفع يا جماعه احنا مقصرين بعد كل صلاه يرفعك الرفع دي امال من من على الشروق للنهار يبقى مقامهم عند ربنا ايه عليه الصلاه والسلام سبق المفردون سبق هم كريم والناس فين ده دول السابقون السابقون اللي ما حدش هي مشتاقه لاي حاجه من ريحته فقعدت لاق جواب فقعدت تمسك الجواب يا اميه واشتراه وتكتب تمسك الجواب طول الليل في الجواب وتحط في الجواب هي مش عارفه ايه في ايه ولكن الجواب من عند حبيبها من عند احب حد ماشي في الدنيا كلها فقعدت تقلب في الجواب الصبح نزلت لا واحد ماشي بيتعلم وبتطور قالت له قالي جواب ده جواب. هي طموحها ناس حتى وكان عادي حتى لو بعد طموحها ناس واقعد تدفع ليه حبيبي ده كلام اقدر حد في الدنيا انتوا عارفين يا جماعه قبل ما نفتح المصحف يعني المفروض من قبل ما من قبل ما تفتح المصحف انت لاي جهه تعالى الكلام مين ده كلام حبيبك عشان كده سيدنا النبي بنصوح كلامه على القران وهو فرحان ويقول كلامه ربي كلام ربي هو مش قبل ما يستشعر الكلام بيقول ايه هو مستشعر الكلام من عند مين يبقى الخشوع في تلاوه القران انت عارف الكلام ده كلام مين النقطه ايه اللي عامل في قلبك ايه انتوا عارفين الكلام ده يا جماعه هيغلي في قلوبنا ايه انتوا عارفين يا جماعه مشكله خلطه الايمان في قلوبنا ازاي الخلط دي لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله القران زرع خشيه الله الحجر يبقى القران يعمل ايه القرآن ملأ قلب الحجر بخشة الله يبقى القرآن هيعمل ايه في قلبي وقلبك وقلبك يبقى اذا كأن المعنى انا مش عارف اقول كأن المعنى يا جماعة بس المعنى اللي في صدر صعب قوي انت عارف لك واحد يقول لي واحد يا ظالم يا ظالم ده لو نزل على الحجر حيتشاء وانت قلبك مش بيقدر في الايه كده يعني وربنا لو اجتلنا هذا على جبل لغايده وخشع وتطبعت انا بحس ان الايه كده بيصل ما ده لو كان جبل كان اتهد. يا ترى انت اكبر من الجبال طبعه المعرض على قلوبنا احنا بقى ألا إلا الله وان محمد رسول الله معنى صعب جدا ممكن يعمل ايه في قلوبك ممكن ينقلك عند ربنا نقله قد ايه او إيه. إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسين أخذين ما آتاهم ربهم قال لك ديبقى الأسرار بين الله وعبده حتى في الجنة يعني في الجنة يعني حتى لما العبد بيدخل الجنة يبقى في اضطرابات خاصه بينه وبينها يعني الوقت ده مثلا مش ممكن في ناس مننا ربنا من فتح عليها اضطرابات في قلبها كل عقودها شيء جن ما كذلك في معاملة غلط ما بينه وما في معاملة خاطه ما بين الله, الله وبعضه يعني يعني في وسطنا عشت الكذب بينا خناها عشان فولندهوب انت بتخيل ان انت بقان في الجنة صنف نعيم ربنا خلقه بس عشان كنت صنف نعيم ربنا خلقه بس عشان كنتي انت بتخيل تعطي فينا باحثا ورفض واختيبها لحطاءات اللي ربنا بيعطاهم خاصة دون أهل كما كانوا في الدنيا ذلك بيني وبين ما بين عبدك كما كان بينه وبين مضطرات في الدنيا الاطار اللي قلبه ما كانش حد اعرفه لربنا اللي في قلبه اتجاهه حتى شرفه لربنا اللي في قلبه اتجاهه تسبيح ما حدش يعرفه غير ربنا اللي في قلبه اتجاهه تكبير ما حدش يعرفه غير ربنا اللي في قلبه كم حاولوا يوروا نفسهم وشرفوا يوروا ليه يشهدوا على الفرو قالوا الروض عايشين فكذلك بينه وبين منطق جدتي اصار عطط لا يطلع على يا زلمه اخي فينا ماده من الاطوال الله في اهلي كما كانوا بينه الله بسر في الدنيا في الطاع يا عطا على قلبي وروحي يفلس من يطوي جروحي لولا الهداية مرتوي قدمت لكم هذه الماكلة أن ينتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com